ما الشواهد العلمية على صحة نظرية الانفجار العظيم وماذا بعد اتساع الكون هل تبدل الأرض إلى أرض أخرى والسماوات إلى سماوات أخرى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما, كما بدأنا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 ففي الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد بثبات الكون وأزليته بغير بداية ولا نهاية نزل القرآن الكريم ليؤكد للناس كافة على حقيقة الخلق وعلى حتمية الإثناء والبعث وفي سياق تأكيد ذلك ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى شيئا عن كيفية خلق السماوات والأرض وعن كيفية الإثناء والبعث ونحن نعلم أن قضايا الخلق بأبعادها الثلاث خلق الكون خلق الحياة خلق الإنسان قضايا غيبية غيبة مطلقة لا تخضع لإدراك الإنسان ولا لمشاهدته المباشرة أو غير المباشرة ولكن من رحمة الله تعالى بنا أنه أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان على التوصل إلى تصور صحيح لقضية الخلق ولكن هذا التصور يبقى متاهى للإنسان إذا لم يدخله من بوابة الإيمان بالله وبوابة الاعتراف بالخلق وبالخالق سبحانه وتعالى ولذلك نجد أن كثيرا من غير المسلمين بالرغم من توفر العديد من الشواهد الحسية لديهم في صخور الأرض وفي صفحة السماء إلا أنهم يضلون في قضية الخلق بابعادها الثلاث ضلالا بعيدا من أجل تفسير نشأة الكون ونشأة الخلق وضعت نظريات عديدة وأغلب هذه النظريات لها شواهد حسية تدعمها ولكن يبقى الاستنتاج الكلي في النهاية مرتبطا بخلفية الإنسان هل هو مؤمن أو كافر؟ هل هو موحد أم مشرك؟ هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ جد أم هازل؟ سعيد في حياته أم شقي؟ كل ذلك يتضح في صياغة نظرية من النظريات أو وضع فرض من الفروض ولذلك تتعدد الفروض والنظريات في خضايا الخلق بتعدد خلفيات وضعها ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين المسلم على أن يرتقي باحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله الخالق أو في سنة خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم وهما المصدران الوحيدان لوحي السماء المحفوظ بين عيد الناس اليوم بنفس لغة وحيها وبنفس الصياغة الربانيه التي أنزلهما ربنا تبارك وتعالى بهما ولذلك نقول أن تأمل آية الخلق في القرآن الكريم وسيله من الوسائل الهامة جدا التي تعين إنسان هذا العصر على معرفة كيفية الخلق من مصادر ربانية موثوقه وربنا تبارك وتعالى لخص لنا عملية الخلق والإثناء والبعث في عدد قليل من الأيات القرآنية تبدأ بقول الحق التبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإن لمسعون وجاء العلم في مطلع القرن العشرين ليؤكد لنا على حقيقة توسع الكون ونحن نرى في هذه الصورة كيف أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء 300 ألف كم في الثانية وأن المادة تتخلق لتملأ المسافات الشاسعة الناتجة عن هذه الحركة في الحال وكأنها إشارة من الله الخالق سبحانه وتعالى كيف بدأ الخلق من العدم وتوسع الكون أصبحت حقيقة علمية وحقيقة كونية لا ينكرها إلا جاحد على الرغم من اختلاف العلماء فيها من العقود الأولى من القرن العشرين حتى منتصف القرن العشرين ولكن أصبحت هذه الحقيقة الكونية هي قاعدة من قواعد فهم الإنسان لكيفية خلق الكون توسع الكون وأصبح علماء الفلك جميعا يعترفون الآن بأن من صفات كوننا أنه كون دائم للاتساع قال العلماء إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد أن تلتقي مادة الكون المنظور في نقطة واحدة هذه النقطة يسمونها نقطة البداية أو The Initial Singularity نقطة البداية الأولى نقطة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة انفجرت تحولت إلى سحابة من دخان خلق الله تعالى من هذا الدخان كل أجرام السماء كما خلق لنا الأرض هذا تصوير لعملية الانفجار العظيم من النقطة البداية الأولى ونرى أنه عملية سريعة للغاية تمت في جزء من الثانيه بأمر إلهي بكن فيكون نتج عن هذا الانفجار سحابه من دخان خلق الله تعالى من هذا الدخان كل أجرام السماء كما خلق لنا الأرض عملية الخلق هذه عملية معجزة تشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقه الخضره وبمديئة الصنعة وبأحكام الخلق لأن كل علماء فلك المعاصرين يقولون أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعفرة المادة وتنافرها ولكن هذا الانفجار الكوني أدى إلى بناء كون عظيم شاسع الاتساع دقيق البناء محكم الحركة منضبط في كل جزئية من جزيئاته، ولا يمكن الانفجار كهذا إلا ويقول قد نتج عن تخطيط محكم دقيق مسبق لعمليات الانفجار عملية الانفجار الكوني لها شواهد كثيرة منها توسع الكون منها وجود الدخان الكوني على أطراف الجزء المدرك لنا من السماء الدنيا وقد صور هذا الدخان الكوني الذي نراه أمامنا تلسكوب هابل الذي في مركبة فضائية خاصة تجاوز نطاق السحاب ونطاق التلوث حتى يعطينا صور لعمق الجزء المدرك من الكون بهذه الدقة وبهذا الوضوح وجود درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون هذا الدخان كله إذا نظرنا إليه من أي نقطة على سطح الأرض نجد على أطراف الجزء المدرك درجة حرارة ثابتة ثلاث درجات مطلقة تؤكد على عملية الفجار العظيم التركيب الكيميائي للكون المدرك وغالبيته مكون من غاز الإدروشين بنسبة تزيد عن 74% وغاز الهيليوم بنسبة تصل في 24% هذا التركيب نفسه للجزء المدرك للكون يؤكد على عملية الانفجار العظيم لأن كل الحسابات الرياضية والفلكية والطبيعية تؤكد لنا على أن انفجارا كالذي تخيله العلماء لا بد أن يؤدي إلى سحابة من دخان تفاعل اللبنات الأولية في هذه السحابة أدى إلى خلق بعض العناصر الخفيفة كالهيدروجين والهيليوم ثم بدات دوامات التكثف في هذه الغلالة من الدخان تؤدي إلى تكون النجوم وتكون المجرات التي تملأ صفحة سماء الآن والتي يحصي منها علماء الفلك ما بين مئتي ألف مليون مجرة ألف مليون مجرة كمجرتنا هذه صورة لمجرتنا سكتة التبانه أو ضرب اللبانة وهي عبارة عن قرص مفلطح يحوي أكثر من مليون مليون نجم يبلغ طول هذا القرص 120 ألف سنة ضوئية ويبلغ سمكه عشر ذلك حوال 12 ألف سنة ضوئية وله هالة كروية تحيط به لتؤكد على كروية السماء وكروية كل أجرام السماء هذه العملية عملية الخلق بالانفجار العظيم والتي أدت إلى تكوين عدد كبير من المجرات تشبه مجرتنا سكة التبانه أو ضرب ونرى في هذه المجرة مجموعتنا الشمسية على بعد خمسين ألف سنة ضوئية تقريبا من مركز المجرة وعلى بعد حوالي عشرين ألف سنة ضوئية من أقرب أطرافها ومجموعتنا الشمسية عبارة عن شمس في الوسط يدور حولها أحد عشر كوكبا كل كوكب منها له مداره وفلكه المحدد ومن أهم هذه الكواكب بالنسبة لنا على الأقل أرضنا وهي الكوكب الثالث خروجا من الشمس بعد عطارد والزهره ثم يأتي بعد الأرض المريخ المشتري زحل يورانوس نبتون بلوتو والكوكب الحادي عشر الذي اكتشف مؤخرا خارج بلوتو وهناك مجموعة من الكويكبات التي يعتقد العلماء أنها ناتجة عن انفجار كوكب كان بين المريخ والمشتري. ونرى في شكل مجموعتنا الشمسية هذه صورة حقيقية لمجموعتنا الشمسية مأخوذة من مدار بلوتو ونرى فيها على أقصى اليسار أسفل عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس ثم الزهرة ثم الأرض ومن فوقها القمر ثم المريخ ثم المشتري ثم زحل ثم يورانوس ثم نبتون ولا يظهر بلوتو وما وراءه لأن هذه الصورة التقطت من مدار بلوتو هذا الترتيب الدقيق الذي يعطي لكل جرم سماوي كتلته وحجمه ومداره وسرعات حركاته وسرعات دوراني حول ذاته يعني الذي وصل بنا إلى معرفة أن أرضنا عبارة كرة من الصخر معلقة في الفضاء يزيد تزيد كتلتها عن أو تصل كتلتها إلى ستة آلاف مليون مليون مليون طن معلقة في الفضاء تدور حول محورها أمام الشمس يتبادل عليها الليل والنهار وتجري في مدار لها حول الشمس فتعدد سنتها التي تتقاسمها أربعة فصول واثنى عشر شهرا هذا البناء المحكم الدقيق الذي نهج عن عملية الانفجار يؤكد لنا على أن هذه العملية لا يمكن أن تكون عملية صدفة أو جاءت بذاتيتها ولكنها تحتاج إلى تقدير عظيم من الخالق سبحانه وتعالى وراء العلماء أن عملية الانفجار العظيم عملية أخذت ثواني معدودة صعيح أن عملية يرجع عمرها إلى ما بين الـ 14 مليارا من السنين والـ 20 مليار من السنين ولكن عملية فتق الرتق هذه عملية الانفجار العظيم أخذت جزء من الثانية من بعدها تحولت مادة الكون إلى سحابة من دخان خلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان العناصر وكان من أولها الإدروجين والهيليم وبتكدس هذه الغازات خلق ربنا النجوم وخلق من النجوم الكواكب فتكونت المجموعات النجمية وتكونت المجرات والتجمعات المجرية وتجمعات المجرية العظمى في نظام محكم دقيق وظل الكون يأخذ شكله بالتدريج حتى وصل إلى مرحلة اتمام خلق الأرض وتهيئتها لاستقبال الحياة فخلق ربنا تبارك وتعالى الحياة على الأرض وأقدم أفر للحال الأرضية يعود إلى ثلاثة وثمانمائة مليون من السنين بينما لا يعود أقدم أثر للإنسان إلى أكثر من مائة ألف سنة. هذه قصة الخلق كما يرويها لنا القرآن الكريم في عدد محدد من آياته الكريمة. بدأها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما. ثم ثنى ربنا تبارك وتعالى بقوله عز من قائل ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين ثم خلق رب العالمين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 أربعة أيام سواء للسائلين مما يؤكد على أن عملية خلق الأرض والسماوات عملية متلازمة تمت في نفس الوقت لا يوجد هناك سبق لخلق الأرض على السماوات ولا سبق لخلق السماوات على الأرض هذه المراحل مراحل الخلق احترى العلماء في الاستمرار بها هل عملية توسع الكون التي وصفها ربنا تبارك تعالى قوله عز من قائل والسماء بليناها بأيد وإن لا موسعون وهي أيضا حقيقة من حقائق الكون هذا هذه العملية مستمرة إلى ما لا نهاية هنا يختلف علماء الفلك والطبيعة الفلكية اختلافا شديدا بعضهم يقول كوننا كون منفتح سيظل يتسع إلى ما لا نهاية وبعضهم يقول كوننا كون منغلق لا بد لعملية الاتساع من التوقف عند مرحلة معينة والذين ينادون بتوقف الاتساع ينادون بأن عملية التوقف هذه لابد أن تنتهي إلى لم أطرف الأجرام السماء في نقطة واحدة مشابهة تماما لنقطة البداية ويسمون هذه العملية عملية الانسحاق الشديد فنرى في الشكل الذي أمامنا تصوير لعملية الانفجار العظيم من نقطة متناهيات الضالة في الحجم إلى الكون الحالي في نهاية الخط ثم الذين ينادون بظاهرة الانسحاق الشديد يقولون لابد لهذا الكون الحالي أن يلتم على ذاته حتى ينتهي إلى نقطة شبيهة جدا من نقطة البداية نقطة مشابهة تماما ويسمونها هذه العملية عملية الانسحاق الشديد ونحن كمسلمين نؤمن بنظرية الانسحاق الشديد ونرتقي بها إلى مقام الحقيقة لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة ولكن لمجرد لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وروعة التعبير القرآني في قول الحق تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده بمعنى أنه كما بدأ ربنا تبارك وتعالى خلق الكون كما يتضح لنا في الخط الأيسر من هذا الشكل التخطيطي أنه بدأه بدأ الخلق من نقطة واحدة في الأقصى اليسار نقطة واحدة متناهيت الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة سيعيده إلى نقطة مشابهة نراها في الوسط نقطة متناهيت الضآلة في الحجم متناهيت الضخامة في كم المادة والطاقة هذه النقطة يعني يحتار العلا في تفسيرها فيقولون هل عملية الخلق والإفناء عملية مستمرة انفجار ثم انسحاق ثم انفجار ثم انسحاق خلق ثم إفناء ثم خلق ثم إفناء إلى من النهاية والذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بكتابه ولا بملائكته ورسله يقولون ذلك أن الكون عملية مستمرة خلق ثم إفناء ثم خلق ثم إفناء إلى من النهاية ولكن هذه القضية حسمها لنا ربنا تبارك وتعالى بآية القرآنية كريمة واحدة أكد لنا فيها أن بعد عملية الانسحاق الشديد بعد طي السماوات والأرض وإعادتها إلى هيئتها الأولى سيفجر ربنا تبارك وتعالى هذه النقطة البدائيه مرة أخرى كما فجرها في المقام الأول فتتحول هذه النقطة إلى سحابة من دخان يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا كون إلى صورة لا نعلمها صورة غيبية يقدرها ربنا الله العزيز إلى الأرض وسماوات وبرازه لله الواحد القهار فهذه الآيات الخمس يلخص لنا فيها ربنا تبارك وتعالى عملية خلق الكون وعملية إثناء الخلق وعملية البعث التي كانت عبر التاريخ حجة من حجج الكفار والمشركين والمعاندين والمتشككين الذين كانوا يقولون إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لما بعثونا خلقا جديدا ويصور العلماء عملية الخلق والإثناء بأشكال مبسطة كالذي نراه أمامنا في هذا الشكل صغيرة جدا متنائية ضد في الحجم تنفجر تتحول إلى سحابة من دخان يخلق ربنا سبحانه وتعالى من هذا الدخان العناصر الأولية اللازمة لبناء مادة الكون الأزروجين والهيلي. من تكدس نوع ذرات الأزروجين على بعضها البعض نشأت أو خلقت النجوم. وبخلق النجوم يعني بدأ الكون ينتظم في أشكاله البنائية التجمعات النجمية، المجرات، التجمعات المجرية، التجمعات المجرية العظمة. حتى وصل العلماء الآن إلى مراقبة ما يسمى بالحائث العظيم وهو تجمع نجمي يبلغ طوله أكثر من 150 ألف سنة ضوئية ويبلغ عرضه حوالي 100 ألف من سنة ضوئية ويبلغ سمكه حوالي العشرة سنوات ضوئية والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300 ألف كيلومتر في الثانية وهي مسافة هائلة إذا أردنا أن نحسبها فعلينا أن نضرب 300 ألف كيلومتر في 60 تصبح في الدقيقة في 60 تصبح في الساعة في 24 تصبح في اليوم في 365 رب تصبح في سنة من خيتنا يعني أكثر من مليون مليون نجم كالشمس وكما أن الشمس لها توابع من الكواكب والكمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره فكل جرم النجوم له توابعه كما ولكم أن تتخيلوا في مجرد أكثر من مليون مليون نادي توابع ويحصل علماء وهو جزء صغير قدر قطره بأربعة في هذا الجزء ما بين مئتي المجرة هذا البناء العظيم الذي أنشأ ربنا تبارك وتعالى بأمره كن فيكون بهذه العملية العظمى للانفجار كانت رتقا ففدقناهما سيعيده ربنا تبارك وتعالى سيرته الأولى بلم هذا الشتات في نقطة واحدة مشابهة تماما لنقطة البداية الأولى فيقول رب, رب العالمين يوم نطوي السماء كطيس جدل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده في هذا الشكل نرى الانفجار العظيم تحول السماء إلى دخان خلق النجوم من هذا الدخان تكون المجرات ثم وصول ذلك بعملية الاتساع إلى كوننا الحالي الذي يظل يتسع. فإذا عدنا بهذه العملية إلى الوراء مع الزمن لا بد أن تلتقي كل شيء في هذا الوجود المادة والطاقة والمكان والزمان يلتقي كل ذلك في نقطة واحدة مشابهة لنقطة البداية الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده ثم يفجر ربنا تبارك وتعالى هذه النقطة بعملية انفجار جديدة بأمر منه سبحانه وتعالى تتحول هذه النقطة إلى سحابة من دخان يخلق منه ربنا تبارك وتعالى اللبنات المادية البانية للكون الجديد الذي وصفه الحق تبارك وتعالى بقوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار هذه الآية القرآنية المعجزة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين تفسر لنا حقيقة إفناء الكون وحتمية إفناء الكون ولكنه ليس إفناء إلى العدم ولكنه إفناء يليه خلق جديد يبدل فيه ربنا تبارك وتعالى أرضنا بأرض غيرها وسماواتنا بسماوات غيرها وهنا تكون الآخرة وهي حياه غيبية لا يعلمها إلا الله ولا يستطيع الإنسان الخوض فيها إلا بما بلغه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا لنا وقفة يعني حاول كثير من الناس أن يتخيل أن هذا التفسير العلمي لشرح دلالة الآيات القرآنية الكريمة قد يكون فيه شيء من التجاوز أو شيء من المبالغة لأننا نفسر القرآن بنظريات ولكني أقول نحن لا ننتصر للقرآن الكريم بالنظريات ولكننا ننتصر للنظرية بالقرآن الكريم وهذا موقف لا يستطيع القيام به إلا المسلمين الذين أكرمهم ربنا تبارك وتعالى بحفظ قرآنه لهم وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك أقول أن هذه الآيات الخمس التي تتحدث عن خلق الكون وإفنائه وإعادة خلقه من جديد من أعظم دلالات العلمي في القرآن الكريم ومن أعظم الشهادات على أن هذا الكتاب هو كلام الله الخالق وعلى نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ومن أعظم الدلالات على أن القران الكريم قد حفظ بحفظ الله في نفس لغة وحيه اللغة العربية كلمة كلمة وحرفا حرفا حتى بقي محتفظا بهذا الحق الكوني فيه خاصة في قضية شائكة كقضية خلق الكون وإثنائه وإعادة بعثه وهي من أخطر القضايا العلمية ومن أصعابها على العلماء في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه هذه الآيات الخمس والسماء بنيناها بأيد لا موسعون أو نمر الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون يوم نطل السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ايتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين ثم تختم بقول الحق تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار هذه الآيات الخمس تصف لنا حقيقة من أخطر حقائق الوجود حقيقة خلق الكون وإفنائه وإعادة بعثه وهذه الحقيقة يحارها العقل البشري حيرة شديدة لأنها تتعامل مع خضية لا تخضع لحس الإنسان ولا لإدراكه خضوعا مباشرا ولا حتى غير مباشر ولذلك يحتاج فيها الإنسان دوما إلى الهداية الربانيه والهدايه الربانيه الوحيدة المحفوظة بين أيدي الناس اليوم بنفس لغتها الربانيه هي القرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم فعلى كل إنسان يؤمن بالله، يؤمن بالآخرة، يؤمن بالبعث، بالحساب، بالجنة، بالنار عليه أن يعرض نفسه لبركة القرآن الكريم وأن يقرأ هذا الكتاب بشيء من الموضوعية والحيدة فسيرى في هذه الإشارات الكونية ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق ويشهد لهذا النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم يشهد له بالنبوة وبالرسالة وإلى لقاء خادم إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ربنا تبارك وتعالى في صورة الواقعة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 أمرا هاما للغاية في استقامة الحياة في هذا الكون حتى يأتي بها هذا القسم القرآني المغلف